بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم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 كلا بل تكذب كِرَامٌ مّن كَتَبِين يَعْلَمُونَ مَن الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كراما in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 Um... يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ بسم الله الرحمن الرحيم قل ولا أنتم عبدون ما أعبد بسم فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا صدق الله